سيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الْأَرْضِ وآتيناه من كل شيء سببا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 كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السزين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا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 وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصون فجمعناهم جمعا وعربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بِالْأَخْسَرِينَ أعمالا الذين ضل سعيهم في الْحَيَاةِ الدنيا وهم يحسبون أَنَّهُمْ يحسنون صنعا أولئك